اصب عليهم ربك سوط عذاب ان ربك نبي المرصاد فامنا انسان اذا مبتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرما وَأَمَّا إِذَا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين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 ودخولي جنة